إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصنح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإن أصدقى الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حديث شريف القدري قال عنه الإمام أحمد أشرف حديث رواه أهل الشام كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جسى على ربتيه تعظيما له الحديث رواه مسلم عن أبي زر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى فهو حديث قدسي قال فيه رب العزة سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا فالظالموا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 كانوا على أدق قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجع قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط من ماء البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحيها لكم. فمن وجد ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الله سبحانه وتعالى رحمة منه وفضلا وإحسانا بعبيده كتب على نفسه العدل وكتب على نفسه أن يظلم هؤلاء العباد تفضلا منه أعسانا ورحمة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فقدره وقضاؤه عدل وأسماؤه وصفاته عدل وأحكامه الشرعية عدل إن الظلم مستحيل على الله سبحانه وتعالى لأنه يتصرف في ملكه ويتصرف في ملكه بالحكمة والعدل وعدم الصبر، فلا بد أن تفهم صفات الله تعالى على ضوء إني حرمت الظلم على نفسي. فالله عز وجل هو المعز، المزيل، القابض الباصب، الخافض الرافع، المعطي، المانع. كل هذه الصفات على ضوء إني حرمت الظلم على نفسي فلا يعز إلا بعدل ولا يزل إلا بعدل ولا يعطي إلا بعدل ولا يمنع إلا بعدل ولا يخفض إلا بعدل ولا يرفع إلا بعدل فالله سبحانه وتعالى هو العدل قداؤه عدل وقدره عدل وأفعال الله سبحانه وتعالى وكل صفاته عدل كذلك أمره الشرعي عدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباطل يعظكم لعلكم تذكرون. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فشرعته عدل وقداؤه عدل وصفاته عدل ومن تأمل ذلك وجده الله هو العدل سبحانه وتعالى وجعلته بينكم محرمة وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم إن أعظم الظلم الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وفي حديث يحيى بن زكريا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بني إسرائيل في بيت المقدس وأمرهم بخمس أمرهم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 فكان يعمل ويؤدي إلى غير دار سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك أول الواجبات توحيد الله سبحانه وتعالى قبل واجب العبد نحو نفسه وقبل واجب العبد نحو غيره يراع واجب الله تعالى أولا بتوحيده فدووين الظلم سلاسة ديوان لا يغفره الشرك بالله وديوان لا يعبأ به ظلم العبد لنفسه وديوان لا يترك منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يختص للمظلوم من الظالم إذا خلص المؤمنون من النار يعني من المرور على الصراط حبسوا بقنطرة يتقاصون مظالم كانت بينهم أنا والجن والانس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعب أتودد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكون إلي أصوم الذي لي قتل النفس بغير حق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال زوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق وقال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل رجل مؤمن لأكبهم الله في النار لا أكبهم الله في النار. المؤمن بنيان الله. لعن الله من حذمه. كان ابن عمر يطوف حول البيت ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك. وإن حرمة المؤمن عند الله لا هي أعظم من حرمتك. وأبعده من ذلك نهى الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أن يروع مسلما فقال لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة فينزل الشيطان في يده فيسقط في حفرة من النار وقال صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من أسواقنا أو مساجدنا ومعه نبل، فليقبض على نصالها أن يصيب أحدا من المسلمين مجرد أزية وخدش حرام على المسلم أن يؤذي أخاه أو يروعه أو حتى يخدشه كذلك حرمة المال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جدا ولا لاعبا لا بجد حتى ولا بحزار لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جدا ولا لاعبا ومن أخذ عصى أخيه فليردها إليه يقول إيه؟ عصى عصى فما بالك ما هو فوق ذلك أن يستبيح مال أخيه آلافاً مؤلفة وملايين مملينة حتى يقول قائلهم الحلال كل محل بيدك الحلال كله محل بيدك بنصب ماشي بسرقه ماشي بتدليس ماشي بربا ماشي كله محل ما بيدك قانون جديد الحلال كله محل بيدك لا يأخذن احدكم متاع اخيه جدا ولا لاعبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اختطف مال أخيه بيمينه يعني حلف بالله أن هذا مالي ولم يكن ماله وأن اقتطع مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان قضيبا من أراب يعني ولو كان من سواك الحديث رواه مسلم يحلف على عود من سواك إن هذا له ولم يكن له يأخذه ويذهب إلى النار حرمة مال المسلم فما بال الأمة استبيح دماؤها فما بال الأم فما بال الأمة استبيحت أموالها بسبب البعد عن دين الله سبحانه وتعالى خلاص هذه الأمة في الرجوع إلى دين الله عز وجل ولا عاصم إلا الله بشرعه ودينه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيداء ذي القربة وينهى عن الفعشاء والمنكر والبغي إن هذا الدين هو الحياة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يحييكم بماذا؟ يحييكم بالقرآن يحييكم بكلمة الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي فيه في الناس كمن مسأله في الصلوات ليس بخارج منها. الدين هو الحياة. الدين هو النور. ومن أراد أن يبعد هذه الأمة عن دينها ويخص الدين عن الحياة فتلك أخيانة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد في الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم وبعدها عارم إلا من كسوده فقدم طلب الهداية على طلب الطعام والكساء لماذا؟ لأن الحياة وإن كان فيها طعام وإن كان فيها كساء بعيد عن الهداية إنها ليست حياة إنها مواد إنها مواد إنها ظلمات فالهداية أولا القرآن أولا شرعة الله أولا دير الله أولا كلهم ضال إلا من هديته إن الله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان قبل أن يمتن عليه بخلقه امتن عليه بتعليمه القرآن الهداية أولا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان امتن عليه الأو أولا بالقرآن لانه بغير القرآن ليس بإنسان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل الدين أولا شرعة الله أولا طلب الهداية أولا قبل طلب الطعام والكساء وماذا معنا ووعدها من يتق الله يجعل يجعله مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري كلكم ضال وهناك حديث قدسي آخر إني خلقت عباد حنفاء كيف ضال وكيف حنفاء حنفاء على الفطرة الحنفية أن يميل إلى الإسلام أن يميل إلى الدين يولد الإنسان على الفطرة الفطرة والحنيفية ميل إلى الإسلام وميل إلى الدين ولكنهم قبل تعلم شرائع الدين وقبل العمل بالدين ضال ووجدك ضالاً فهدا لم تتعارض أن تكون فطرته تميل إلى التوحيد إلى الدين إلى الإسلام لكنه قبل تعلم الشرائع الضال وقبل العمل بالشرائع الضال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته والمؤمن في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم وفي دعاء القنوت يقول اللهم هديني في من هديك كيف يطلب الهداية على الصراط المستقيم وقد هدي إلى الصراط المستقيم بدليل أنه واقف في صلاته متعبدا لله رب العالمين البعض يقول اهدنا بمعنى سبتنا من طلب الشيء هو عليه فالمطلوب اسم اسم سباته عليه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله واستخرج ابن القيم معنى الآخر يقول ما هو الصراط المستقيم؟ هو العلم والعمل العلم والعمل مجموعهما صراط مستقيم وكل واحد على درجة من درجات العلم يطلب ما فوقها وكل واحد على درجة من درجات العمل الصالح يطلب ما فوقها فإذا ما وصل إلى الزروة في العلم وإلى الزروة في العمل حينئذ يقول سبتنا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته وهذا يدل على توكل المؤمن على الله سبحانه وتعالى في الرزق يطلب من الله تعالى الرزق فهو الرزاب ذو القوة المتينة ولا يمنع ذلك من الأخذ بالأسباب إن الذي قال في كتابه على الله فليتوكل المؤمنون هو الذي قال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه المشور لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطيب تغضو خماصا وتعود بطانا لم تمكس في أعشاشها طلبا للرزق بل خرجت ورزقها الله سبحانه وتعالى يا عباد كلكم عارم إلا من كسوته ومن السنة عندما يلبس ثيابا جديدا يقول الحمد لله أنت الذي كسوتنيه أنت الذي سوتنيه وارزقتنيه من غير حول مني ولا قوة يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم لماذا يطلب العبد المغفرة في كل حين لأنه يخطئ في كل حين يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول مئة مرة اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون قال تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولكن يناله التقوى من يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم فطاعة العباد لا تزيد في ملك الله شيئا كما أن معصيتهم لا تنقص من ملكه شيئا سبحانه وتعالى والأصل في التقوى والأصل في الفجور القلب ألا إلا في الجسد مضبط إذا صلح, صلح الجسد كله وإذا فسد, فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال أبو هريرة رضي الله عنه القلب كالملك والجوارح كالجنود الأصل في التقوى والحجور القلب يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم منكم مسألته ما نقص ذلك مما عند إلا كما ينقص المخيط من ماء البحر إن ماء البحر لو أخذت منه أمطاراً مكعبة لا ينقص فماذا يحمل المخيط؟ ما ما الذي تحمله الإبرة من ماء البحر يد الله ملأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأة لا تغيضها نفاقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغط مما في يمينه منزل الذي أملك لنائبة فقطعت به منزل الذي رجاك لعظيمة فقطعت به منزل الذي طرق بابك فلم تفتح له أنت غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دونك؟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 وَاَلَّذِي اهْتَدَى بِهُدَاهُ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ يَا عِبَادِ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا قَالَ تَعَالَى أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ما أصابك من مصيبة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه الحسنة تفعلها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ولو لتوفيقه ما فعلت فحمد الله أن وفقك لفعل الخير وإذا فعلت السيئة لخزلان حل بك فلا تلومن إلا نفسك إن الذين كفروا ينادون يعني يوم القيامة لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون الفاجر والكافر ينقط نفسه ويلوم نفسه يوم القيامة ومقت الله له أكبر من مقته لنفسه فمن وجد خيرا فليحمد الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورسنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله. هذا الحمد يقال من المؤمنين في الجنة. يقولون في الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله. قال مطرف من عبد الله اعمل صالحا. فإذا وجدنا يوم القيامة الذي نحبه والذي نرجو من رحمة الله تعالى كانت الأعمال لنا درجات لأن يدخل أحبكم الجنة عمل طب لماذا العمل؟ من أجل الدرجات أنتلكم الجنة ورسموها بما كنتم تعملون الدخول بالرحمة والدرجات بالأعمال قال مطرف ابن عبد الله اعملوا صالحا فإن كانت التي نرجو من رحمة الله تعالى يعني دخلنا الجنة برحمته كانت الأعمال لنا درجات وإن كانت الأخرى التي نخاف لم نقل ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل بل نقول عملنا يا ربي ولم تنفع أعمالنا اللهم أرنا الحق حقا نرزق بالتباهى وأرنا الباطل باتنرزق نجتينابه ولا تجعله مرتبسا علينا فنضل اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سائرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تصلت علينا بزنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا